بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر يا ايها المدثر قم فانذر, قم فأنذر وربك, فكبر وربك فكبر وثيابك فطهّر وك ف ووجذا فج ووجج ولا ت تستب ولا ت تستب وك فص وك فص فذ نكفق فذ نكف فذلك يومئذ يوم عسير فذالك يوم يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذنني ومن خلق وحدا فَانْخَلَقْتُهُ وحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَبَنِينَ شُهُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا وَمَهَّدْتُ لَهُ يَطْمَعُ أَمْ أَزِيدُ إِنْ يَكُنْ أَوْ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا كَلَّا إِنَّهُ انه فكر وقدر انه فكر وقدر فقتل كيف قدر قتله كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم, كيف قدر ثم قتل قدر ثم نوى مما أدبر واستكبر مما أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ساقصلي سقر ساقصلي وما ادراك ما سقر وما ادراك لا تبقي ولا تذرف لا تبقي ولا تذرف لوحه للبشر لوحه للبشر عليها 19 عليها وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً أَلَمْ نَجْعَلْ أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا ويزداد للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا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 119. يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا كَذَلِكَ يُظِّ اللهَّهُ مَْشَ أُويَهدّمَشَ كَذلكَ يُظِّ اللهَّهُ مَشَ وَيَه مَشَ وَماَا يَعََّمُ جُنُودَ ربك إلا هو للبشر وله هي الاذكار للبشر كالله والقمر كلا والقمر والليل اذ ادبق والليل اذ أدبر والصبح اذا اسفر والصبح اذا أسفر إنها لإحدى الكبر الشؤر الذي يرى للبشر لمن شاء انكم ان يتقدم او يتاخر لمن أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه رَحِيمٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جنات اسألككم في سقط لا سنكم في سقط قالوا لم نكن من المصلين ان لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين ولم نكن طعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكنا نخوب مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تم هم شفاعه الشافعين انا تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين انا لهم عن ورث من قصره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتا صحف من بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتا صحف كلا كلا بل لا يخافون الاخره بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره, كلا إنه تذكرة فمن شا go oh.